أن أناسا يشركون من حيث لا يشعرون وعياذ بالله رب العالمين وما أنهم يقرؤون في كتاب الله عز وجل ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ويقرأ أيضا هذا الذي يتوجه لغير الله بالدعاء قال الله عز وجل ومن اضل من, من يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة ويقرأ ايضا وقال ربكم ادعوني استجيب لكم وكلنا يحفظ منذ الصغر حديث ابن عباس رضي الله عنهما عندما قال كنت رذيف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الواقع كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا ولاب احفظ الله يحفظك احفظ الله تجد فتجاهك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 يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس يسألونك ماذا ينفقون قل العفو يسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج سفتونك قل الله يفتيكم اذا كل الاسئلة التي يسأل فيها النبي صلى الله عليه وسلم يقول له رب العباد قل إلا سؤالا واحدا عندما ذهب وفد من الصحابة وقالوا يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه يعني هل رب العباد سبحانه على قريب فننادي عليه بصوت منخفض أم بعيد فنرفع صوتنا في المداء عليه قال ربنا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب ما قالت الآية قل أو فقل لا لأنه لا واسطة بين العبد وبين ربه إذن كيف أدعو أنا إنسانا أو بشرا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا كيف هذا بالإنسان إلى ضريح من الأضرحة ليتوسل إلى الله عز وجل بهذا أو بذات هذه أمور أو يسأل سبحان الله العظيم يعني يسأل المتوفى المدفون داخل هذا الضريح فيسأله فيسأل شيئا وهو بشر مثله لا يملك لنفسه شيئا والانسان يجب ان يكون توحيده خالصا لله سبحانه وتعالى ولذلك بعض العلماء وضعوا لنا مسألة العقيدة السلمة عندما ضربوا لنا بعض الامثلة فقالوا مثلا من كقول ابن عباد من قال لولا الكلاب لسرقتنا اللصوص فكان في قلبه شرك عزه الله ومن قال لولا لا الطبيب لمات الغلام هكذا ايضا ولولا فلان لما اشتغل او عمد فلان كل هذه المسألة قل لولا فضل الله على يد فلان ولولا تيسير الله عز وجل عن طريق فلان ولولا كرم الله عز وجل على يعني تسديد وتذليل العقبة من فلان او فلان هكذا تكون لذلك لما لما قال الارابي يا رسول الله تركلت على الله وعليك قال اجعلتني لله ندة قل توكلت على الله ثم عليك فالإنسان يجب أن يكون توحيده خالصا لله سبحانه وتعالى فإذا سألت فاسأل الله ويستعنك فاستعن بالله إلى القضية أن الإنسان يتوجه إلى الله بالدعاء وتوجهك إلى رب العباد بالدعاء يجب أن تكون مخبتا منيبا زليلا إلى رب العباد تطلق باب الله عز وجل بذلة وبمسكنة إن لله عبادا إذا أرادوا أراد إن البراء بن عازف رضي الله عنه لما استعصى أبواب المدائم على المسلمين في حربهم في القادسية قال سعى يا براء تعالى سمعت فيك حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم رب أشعف أغبر هل طمرين لا يوبه له لو أقسم على الله لا لأبره منه البراء يا براء أقسم على ربك أن يفتح لنا المدائم فصلى ركعتين وسجد لله سيده وأطال ثم قال أقصد عليك يا رب بعزتك وجلالك أن نصلي اليوم المغرب في عاصمة أو في قصر كسرة سبحان الله فكانت الإجابة كما طلب رضي الله عنه إذن هؤلاء عباد لهم دلال على رب العباد سبحانه وتعالى هؤلاء عباد اتقوا رب العباد عز وجل فدلل الله لهم المسألة لأنهم وحدوا الله حق التوحيد أما نحن فعندما مثلا يأتي الإنسان في قضية ما في الدنيا ويقول لزوجته او لابنه انا ذهت الى المحامي الفلاني وهذا محامي شهير وهذا محامي لا يخسر قضية ابدا وهذا محامي يعني اذا دخل فان القضاء يهتز والقاضي يعني سبحان الله يعني يخاف منه او يعمل له الف حساب وقد اخذ مبلغا كبيرا هذا المحامي ولذلك انا واثق من ان اكسب القضية ولذلك اعطيته توكيلا وكلته في المسألة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 ويذهب المحامي ليترافع هنا وهناك وربما لا يعلم صاحب القضية بالمسألة وربما قد نسي صاحب القضية قضيته لأنه وكل هذا المحامي الماهر الذي له هذه الخبرة الطويلة ولله المثل الأعلى ما بالك لمن يوكل في كل أموره رب العبادة سبحانه وتعالى يعني يتخذ الله وكيلا ومن يتخذ الله وكيلا تكون النتيجة لصالحه ومن يتخذ الله وكيلا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 الرضا عن الله عز وجل ولا بالله يعني الانسان المسلم المقتصد راضي بصغير الامر بقليل الامر وبكثرة ان رزق قليلا حمد الله وان رزق كثيرا شكر الله وإن مرضى يعني قال والله أنا من أهل الافتلاء والافتلاء مراث النبوة ومن قلح الظلم للإكلاف فقد خلح حظه من مراث النبوة إذن وإن جاءه الصحة حمد الله رب العالمين واستخدمها في طاعة الله سبحانه وتعالى إن جاءه المال تصدق إن لم يأتيه المال يعني سبحانه الله استرجع ويعني رمى الأمر كله برمته عند رب العباد سبحانه وتعالى ثم توكل على الله حقا توكل هكذا العبد كي لا يدعو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 كاب الدحداع يقرض البستان الذي عنده لله رب العالمين هذا اليقين هو الذي جعل عطمان بن عفان يجهز جيس العسرة هذا اليقين الذي جعل أنس بن النظر يشم رائحة الجنة خلف أحد هذا اليقين هو الذي جعل مصعب بن عمير الفتى الحرير الذي كان في مكة لما تعود على شرف العيش بعد وكان أول سفير في الإسلام وأدخل الإسلام بفضله في يثرب في المدينة المنورة قبل خيرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها تقريبا أدخل كل بيت في بيوت المدينة دخل الاسلام باسلام واحد منها او اكثر او الاسرة كلها هذا مصعب الذي عندما مال ما وجدوا له يعني وجدوا له ثوبا قصيرا اذا غطوا وجهه ظهرت قدميه وان غطوا قدميه ظهر وجهه فقال صلى الله عليه وسلم يعني اجعلوه من ناحية رأسه و ضعوا على قدميه بعضا من الاذخر نبات الاذخر هذا نبات له رقاحة طيبة كرايحان فاذا يعني ما وجد له ما يكفن به وابو بكر هكذا مات وقال يعني ان الحي اولى بالجليل لما يكفنوني في ثوي الذي انا موت فيه وكل هؤلاء لماذا لان هذا اليقين الكبير الذي كان عندهم والذي جعلهم يحيون في هذه الحياة ملوخا قالها ربعي ابن عامر عندما دخل على رستم وقال لهم الذي جاء بكم أيها البدو من صحرائكم إذا بربعي ينطق له وللبشرية كده على مر الزمن إن الله تعثنا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد وجينا لنخرج الناس من جول الأديان إلى عدل الإسلام وجينا لنخرج الناس من ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة وهذا هو اليقين الذي يجعل هؤلاء المؤمنين أو جعلهم موصولين بالله سبحانه وتعالى فكان توكرهم على الله صادقا فجاءهم هذا اليقين الذي جعل الواحد لا يدعو الا رب العباد سبحانه وتعالى هذا ابو حازم لما رأى هارون الرشيد عند الحرم قال يا ابا حازم سل حاجتك قال استحي من ربي وانا في بيته ان اسأل احدا غيره انتظر امير المؤمنين حتى خرج وخرج عن حدود الحرم في طريقه الى المدينة اقترب امير المؤمنين منه يا ابا حازم سل حاجتك قال يا امير المؤمنين حاجة من حوائج الدنيا عن حاجة من حوائج الاخرة قال اما الاخرة فلا املكها يعني الاخرة لا اصطيع ان ارطيك شيء ولكن اقصد حاجة من حوائج الدنيا قال ابو حازم اذا كنت ما طلبتها الدنيا يعني ممن يملكها فكيف اطلبها ممن لا يملكها يعني سبحان الله هذا انسان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 ربه ويصحح نيته ويخلص توحيده وعقيدته لله رب العالمين احبتي في الله ان التوجه بالدعاء لغير الله عز وجل لون من الوان الشرك والعياذ بالله رب العالمين يجب ان يكون توجهك لرب العباد سبحانه وان تدعو باخلاص في النية وان تقول انه لم يستجب لي في كذا وكذا ولكن